وحاشك يلم دينا من والدينا والله يسمح لينا من والدينا ايه وهيب وناس بوستر وهيب وناس بوستر Ya, meri meri ek ushti hai. جميع فناني المغرب ممثلين وموسيقيين ورسامين من عند سعيد الصنهاجي تدراجا جا جا